بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَهُ وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ لِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَّتَ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آدن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون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 إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم 119. كذلك وأورثناها بني إسرائيل 110. فأتبعوهم مشرقين 111. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون 112. قال كلا إن معي ربي سيهدين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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْلَمَا ثَنَّظَلُ لَهَا عَكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون 112. أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 115. أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدول لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويصقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 113. رب هب لي حكمه وألحقني بالصالحين 114. واجعل لي لسان صدق في الآخرين 115. واجعلني من ورثة جنة النعيم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 119. وأزلفت الجنة للمتقين 110. وبرزت الجحيم للغاوين 111. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون 112. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون 113. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون 112. تالله إن كنا لفي ضلال مبين 113. إذ نسويكم برب العالمين 114. وما أضلنا إلا المجرمون 115. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم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 قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 112. قال وما علمي بما كانوا يعملون 113. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين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 111. ثم أغرقنا بعد الباقين 112. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 113. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 114. كذبت عاد للمرسلين 115. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون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 قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 112. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 ولا تقيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يسمحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الَّتِي تُحِيطُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ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 112. وإنه لفي زبر الأولين 113. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل 114. ولو نزلناه على بعض الأعجمين 115. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين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 وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون 113. إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين 115. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون 111. وتوكل على العزيز الرحيم 112. الذي يراك حين تقوم 113. وتقلبك في الساجدين 114. إنه هو السميع العليم 115. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 116. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 111. والشعراء يتبعهم الغاغون 112. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون 113. وأنهم يقولون ما لا يفعلون 114. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 129. وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون